واحد بيقول لنا كلمة يعني قوية في استئناف الحكم بيقول ايه ألا ترى معنا أرى معكم يا اخي بيقول ايه ألا ترى معنا أن الرسالة المكتوبة إلى أهل غلاطية كاتبه هو الرسول بولس وليس فلان وموضوعها النعمة فرجاء محاسبه بولس الرسول كانت. طبعا انا لو كنت صعدت الى السماء وجلست عن مين الانت كنت ممكن تقولي تحاسب بولس الرسول حتى وفي ذلك المكان لا نحاسبه فهو اللي حاسبنا لكن شوف يا ابني لكي اريحك من هذه النقطة احب أن اقول لك الادله هناك فرق بين الرساله التي كتبها بولس الرسول وبين تفسير وشرح الرساله حسب مفهوم الكاتب اظن وصلت كل الحكايه هناك فرق بين الرسالة بين نص رساله بولس الرسول الى اهل غراطيا وبين مفهوم شخصي في شرح الرساله حتى نفس رسالة بولس الرسول الى اهل غلاصية لا تحمل نفس الفكر كما تظن يعني مثلا يقول في غلطة خمسة سبعة عشر عشر اقول اسلكوا بالروح فلا تكملوا شهوة الجسد لان الجسد يشتهي ضد الروح والروح ضد الجسد حتى يقاوم احدهم الاخر حتى تفعلون ما لا يليق لما منقولش ان الانسان استراح من الخطيه الى الابد كما يقول الكاتب وانه الغيت الخطيه والغي حكم الموت يقول الاثنين يقاوم احدهما الاخر حتى يفعل الانسان ما لا يليق فبولس الرسول نفسه فيما الكاتب يخادم الناموس، زي ما قلنا في المرات السابقة، وقال ألف أول ناموس، الناموس لم يعط له وجود ولم تعط له سيطرة، فبولس الرسول يقول هو نفسه في روميا سبع. اي 15 بيقول فاننا نعلم ان الناموس روحي اما انا فجسدي نبيع تحت الخطيه فإزاي بولس الرسول بيقول الناموس روحي وهو في تفسير بولس الرسول بيقول الناموس اولي وانتهى ولم يعد له وجود واذا يقول الخطية ألغيت بينما بولس الرسول نفسه بيقول اما انا فجسدي مبيع تحت الخطير ليس ساتنا في اي في جسدي اي شيء صادق عشان كده في فرق بين ما يكتبه الرسول وبين ما يفسره البعض او ما يشرح به البعض كلمات الرسول وايضا الوضع الشامل يعني فيما ننظر الى كلام الرسول ما ناخدش آية ونكون منها تعليم ونسيب بقيه الايات الاخرى حتى التي في نفس الرسالة ما على بولس الرسول فيش